عشرة. استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. القميس الأصفر كبير القميس الأزرق صغير الجاكيت الأبيض قطني الجاكيت الوردي صوفي الحذاء البني ثقيل الحذاء الأحمر خفيف البنطلون الأسود طويل البنطلون الأخضر قصير الفستان البرتقالي قديم الفستان البنفسجي جديد